أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون Kellâ se yâlemû, thümme kellâ se yâlemû. Âlem nejgali ılâzmi hâda,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 ve anzalna min al-mu'cırat ma anthajal lünxrjbihı habbu ve الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيّرَتِ الجبالُ فكانت سراباً إن جهنمَ كانت مرصداً للطاغينَ ما أبان لابثين فيها أحقاباً لا يذوقون فيها بردوا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 وَكَوَاعِبَةٍ رَابَعَةٌ وَكَأَسٍ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا كِذَابَةٌ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون